هنا الكويت سؤالنا اليوم: لقد إرسالنا على موجة قصيرة. صبا الكويتي 10 كيلوهرتز تقدم. لازلنا عزاء المستمعين نتلقى الاتصالات وسؤالنا اليوم ما هي خصائص صورة البقرة؟ معنا أول المشاركين سلام عليكم. عليكم السلام ممكن يشارك؟ نتعرف على اسمك؟ عبد الله. تفضل يا عبد الله خاصية واحدة. أنها تحاج عن صاحبها يوم القيامة شكرا يا عبد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله السلام عليكم وعليكم السلام ممكن أشارك الاسم ممكن تعرف على اسم؟ محمد حياك الله يا محمد سؤالنا اليوم عن خصائص صورة البغرة أجاوب تفضل. أن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة. شكرا يا محمد. ما معنى البطلة؟ يعني الصحراء. شكرا. وما يعلمان من أحد حتى يقول حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا آخر مشارك. انت تعرف على اسمك؟ عبد الرحمن. يلا يا عبد الرحمن. انت آخر المشارك. انت فاضل. لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة شكرا يا عبد الرحمن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لم يبقى لنا عزاء المستمعين سمام القرآن سورة البقرة مع القارئ مشاري بن راشد العفاسي سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم